في الكلام على قوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها الآية الآيات الموضحة نتائج الاعراض عن ذكر الله تعالى الوخيمة فأغنى ذلك عن إعادته هنا وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك وأعلم أن الضنك في اللغة الضيق ومنه قول عن تره إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن يلفوا بضنك أنزلي وقوله أيضا إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزلي وأصل الضنك مصدر وصف به فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، وبه تعلم أن معنى قوله معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا والعياذ بالله تعالى واختلف العلماء في المراد بهذا العيش الضيق على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا وقد قدمنا مرارا أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة ومن الأقوال في ذلك أن معناه أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله والرضا بقسمته فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح وسهولة فيعيش عيشا هنيئا ومما يدل على هذا المعنى من القرآن قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية وقوله تعالى وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى الاياه كما تقدم ايضاح ذلك كله واما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق فعيشه ضنك وحاله مظلمة ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره كما قال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الآيات وذلك من العيش الضنك بسبب الإعراض عن ذكر الله وبين في مواضع أخرى أنهم لو تركوا الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تعالى أن عيشهم يصير واسعا رغدا لا ضنكا كقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية وقوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الايه وكقوله تعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقوله تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وقوله تعالى وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه الآية إلا غير ذلك من الآيات وعن الحسن أن المعيشة الضنك هي طعام الضريع والزقوم يوم القيامة وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى كقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع الآية وقوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الآية ونحو ذلك من الآيات وعن إكرمة والضحاك ومالك بن دينار المعيشة الضنك الكسب الحرام والعمل السيء وعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم المعيشة الضنك عذاب القبر وضغطته وقد أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن المعيشة الضنك في الآية عذاب القبر وبعض طروقه بإسناد جيد كما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشته في الدنيا وطعام الضريع والزقوم فتكون معيشته ضنكا في الدنيا والبرزخ والآخرة والعياذ بالله تعالى قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى قال مجاهد وابو صالح والسدي أعمى أي لا حجة له وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينه تدل على خلاف ذلك القول وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينه دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي وإكرمة وأن المراد بقوله أعمى أي أعمى البصر لا يرى شيئا والقرينة المذكورة هي قوله تعالى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين لأن الكافر كان في الدنيا اعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله وقد زاد جل وعلا في سوره بني اسرائيل انه مع ذلك العمى يحشر اصم ابكم ايضا وذلك في قوله تعالى ومن يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميم وبكم وصمم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا أيها المستمع الكريم بقيت للحديث بقية نستكملها إن شاء الله في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته